رأيت المعافى لا يعرف قدر العافية إلا في المرض كما لا يعرف شكر الإطلاق إلا في الحبس وتأملت على الآدمي حالة عجيبة وهو أن تكون معهم رأة لا بأس بها إلا أن قلبه لا يتعلق بمحبتها تعلقا يلتذ به ولذلك سببان أحدهما أن تكون غير غاية في الحسن والثاني أن كل مملوك مكروه والنفس تطلب ما لا تقدر عليه فتراه يضج ويشتهي شيئا يحبه أو امرأة يعشقها ولا يدري أنه إنما يطلب قيدا وثيقا يمنع القلب من التصرف في أمور الآخرة أو في أي علم أو عمل ويخبطه في تصريف الدنيا فيبقى ذلك العاشق أسير المعشوق همه كله معه فالعجب لمطلق يؤثر القيد ومستريح يؤثر التعب فإن كانت تلك المرأة تحتاج أن تحفظ فالويل له لا قرار له ولا سكون وإن كانت من المتبرجات اللواتي لا يؤمن فسادهن فذاك هلاكه بمرة فلا هو إن نام يلتذ بنومه ولا إن خرج من الدار يأمن من محنة وإن كانت تريد نفقة واسعة وليس له فكم يدخل مدخل سوء لأجلها وإن كانت تؤثر الجماعة وقد علت سنه فذاك الهلاك العظيم وإن كانت تبغضه فما بقيت من أسباب تلفه بقية فيكون هذا ساعيا في تلف نفسه كما قال القائل نحب القدود ونهو الخدود ونعلم أن نحب المنون وهذا على الحقيقة كعابد صنم فليتق الله من عندهم رأة لا بأس بها وليعرض عن حديث النفس ومناها فما له منتهى ولو حصل له غرض كما يريد وقع الملل وطلب ثالثه ثم يقع الملل ويطلب رابعة وما لهذا آخر إنما يفيده ذلك في العاجله تعلق قلبه وأسر لبه فيبقى كالمبهوت فكره كله في تحصيل ما يريد محبوبه فان جرت فرقة أو آفة فتلك الحسرات الدائمة ان بقي أو التلف عاجلا وأين المستحسن المصون الدين القنوع بمن يحب هذا أقل من الكبريت الأحمر فلينظر في تحصيل ما يجمع معظم الهم ولا يلتفت إلى سواد الهوى وغاية المنى يسلم